على ديننا تتمثل في عنوان آخر دروار اثناء النس والكش فكلما خرج منادي فنادى بجدئية فيه. ما أبو صغير ليس بديننا صغير فقط منك ما يقربك إلى الله وإيداتك صغيرة إذا قربت ونقلت إلى الله فهو كبير والله تبارك يا تعالى ذكر بعد ما يزنه المسلمان صغيرة ويرتكبونه فقال وتحسبونه هيئا وهو عند الله عزيز فش ونبق هل هم فازقون في هذه السسمة حتى وإن سلمنا لهم أن في ديننا فكر وليس إجابة نتعاملون معنا بمسر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوة ما أخاك على أمتي مناسك علي من نسان إجابة بالفراش وهو الفكر يا جماعة. ما تجمعون بيدي من إعطاء اللحن وذكتور الثيار ما زال المسجد أشهر في هذا العظم ما ينسل لهما بالكشف وفي هذا المسجد في بعض المخادرات إلى هذا العبار جماعة العالم السمي كله صار تحت أحدام العبار ما يحيط إيه الجنبات يتبقى معه اخدامه بالليب الفشو أولاً ما لا فيه ما ترده فشو ونخاء نخاء اللب يدفعه والفشو الذي يترده فعلى هذا التعريف لا يريد أن يقول أن نترده لنا فيه أي شيء ما ترده لا وزن الله الأنزل التي المثلون بها هم يكون فعلا فشور الجامعة جامعة جامعة جامعة من عم فاعل فإذا يكون فشور ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليه ولا يبكيه اليوم القيامة ولا هم عباد الأليم فإذا يكون فشور من ثلاثة الزمان وعيد يتوعد على كش كيف في تتوعد القرآن؟ وقال كش الله عليه وآله وكشه في أكثر من خلصة عثر حديثة يعني درج طرجة المتواصل عند علماء الحديث أكثر القرآن من الإنزاء كل يوم ومتى يتوعد اليوم على السكور إنه إذا جاءت فيه دارة وإذا انعزمت ودأت كيف يقالي عز بالله فرى عمر بن الخطار رضي الله عنه وهو رعاني فقرات النوت بعد النسوء ودخل عليه المسلمون فكان من الذين دخلوا عليه شار يدجل خليصه فهم آمير المنينين بالشهادة وقال هني أنك الشهادة أميراً بنيه مات رسيل الله رسال الله عليه وسلم وهو عن فراب ومات أبو ذكر وهو عن فراب ثم راجئت عن كأمتك فلم تجد خرج الشاب كمدر يليز عمر كورد فكرات الموت وإذا بالسودي ما هذا يا ابنك ينفع عزارة كأنه أنفى لتوبك واصل الوقت ترى ما ينفع عمر إلا هذا القشر ونبن شد عليه ما يقولك يا ابنك إنه تشرك بالناس هي توسير ونمى المثالة مشهور ما ينفع عمر المخزف وهو بين أيضا إزاه أنا لست من التشو، ما قال الله ولا ودر إلا أن إخبار الجد كبير من السناح التي تجلب لعن الصنار وخرسة، الذين قيدها بالطيران. فمن الأحاديث التي جاء فيها أن مريم صلى الله عليه وسلم عثر على صحراء إذن بها. ولم يرد في حديث فقط من الأحاديث أن أحد الصحابة اعتذر إليه وقال أن يكون مأمل أشبه قياما ما أعتذر له بذلك فضل على أن هذا العلم هذا رمض إلا كان صحيحا وللذاء في ذاته محرم ومما يدل على ذاته أن الشيء إذا خرم فيه, فيه الجميع فلا يكون الخلاص لبعض الناس خلاصا على الباطل. في مثيّة الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال من جرى إزارا إلى الخيران من ينظر الله إليه. جاء ابن عمر قال وكان علي إزار يتقاعس. ففاق عليه تبقى بظلمة الجديد من الشيء يبي الشيء في تبقى وتقاطع عن إدارة الجديد منش الشيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلت عبد الله قال إن عبد الله فرفع إدارة فرفعته قال زيد شرحته قال زيد شرحته الى نفسك ترى على كلمه يعلق كان مصداك على الجرره افضل من امه الى الذين عند شجر الذبابيك ما وهو ان في خيره مننا خفي الشرير هياخذنا بيقول لي انا في اولادك ايها الهي ما كان الصحابه توقعيلها ثاني حتلاقوا يوجد في هذا في ايها الله عز وجل لكل الذين اعد بعدهم نفس عبد الله بن عمر رضي الله شهداء على رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام من جاء إداره من القرناء لم ينظر الله إليه فقال أبو ذكر يا رسول الله إن أحد شفة إدارية سبك وأنا أتعاهد وإنك لست ممن يفعل ذلك القرناء ففرق بين أبي بسر وبين بعمرة المسألة فهذا يجل دليلة وغفة على أن هذا الحصن مختص بأبي بسر بدليل أنه لم يعدر منه بعمرة ولم يعدر منه صحابة آخرين كالقرائل الأسد وقال صلى الله عليه وسلم لنعمة وغفة ما هو في الجنة هي إبرة إداره، فجعل إبرة إداره من أنفسه لما أراد، فإنه لو رفع إداره لعله نرفضه، ما إنما الرجل يمشي وهو يسير إداره إذا درته النبي صلى الله عليه وسلم في جبل الصخر، فقال له رفع إداره. ليه تاني؟ انا قلت له سر ان ادلك ولا بيقول لي ادلك للمجرب ما بقى ده نصب يكتدون خياره ام لا ما هو ده كده يثبت ان سفار الخيالات الاثبات صغير غير صحيح فانت الرجل البارح واذا هو اسمه يعني عنده تقويس ما يسميه الناس فيه قطاع عب خلقي عب خلقي وهذا قطع قطع لا يدود النبق به لما سيأتي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الآخر رجل عنده تقويس في رجل فحتى ليداري هذا النبي رآه عيدا فروضه جزاره لين لله اي سنه لا دعاه فان زائده قال لابد غير فائده ركضم له فنس الله بحق كل كل نفس بالله حسن وانت جردك كيف نهايه لينا كل نفس بالله حسن لا يوجد شيء غير حسن ابدا ما شاء الرحمن من تصالح، وحديث سورة الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على اللي بيع مليون إجراء. هذا في من اليوم أقول إن من التصور مليون إجراء. هذا صحيح. من التصالح أنت.